أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءكم من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذل الكافرين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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُمْ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وَإِنَّكَثُوا أيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدْ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أئِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لَهُمْ عَلَّهُمْ يَتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا إِنَّكَثُوا أيمَانَهُمْ وَهَمُّهُ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَذَأُوكُمْ أَوَّلَ مرة أتخشونهم فالله حقا تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم صركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تترهوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله قدير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد, وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجه وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله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 وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله لأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثم يتوب الله على من يشاء ثم يتوب الله على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عفوه رحمه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا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 حتى يعطل جزء يتعيبهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم وظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوا بها جباههم وجنوبهم وظهور ماذا هذا ما كنستم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكذبون إن عدّة شهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين قائم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم وقاتل المشركين كافتا كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفرون يعذبتم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله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 ومنهم يأقول ذل ولا تفتنني إلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لا بالكافرين إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا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 فلا تعجبك موالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم به في الحياة الدنيا وتساق أنفسهم وتساق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم منكم هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لله واله إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم أعطوا منها إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 قل أبي الله وآياته ورسوله أنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفانا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمؤمكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهنسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار انهار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنوهم الله ولهم عذاب مقيم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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا إك سرهم الله إن الله عزيز حكيم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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كافرون وإذا أؤذلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله سأذن كول الطول منهم وقالوا ذرنانكم وقالوا ذرنا مع القاعدين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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله رفوره الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع تولوا واعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما سبيل على الذين استازنوك وهم أغنياء رضو بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم, لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن الخوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله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 وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَارَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون أرجون لأمر الله إما يعذبهم وَإِمَّا يتوب عليهم والله عليم حكيم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 ولا يطعون أم أطع الكفار ولا ينالون من عذو النيل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به يعملوا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يوفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع واديا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 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ أَيَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وإذا ما أنذلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيماناً